اعيشه احس و لما ه و ى ل قلبي ب د أ يلمح ع ي ن ك شوفتك من بعيد والغريب ان انا روحي طال روحي طالت هوى كرهتها عليا ش معرفش فين حتى انا لسا وقفه هنا ولا هناك دل خيالي في و ا ل آ خ ر مدى لو كان قلبك ابعد طريق همشي في ح ي ا ت ي أ و ص ل حبيبي